بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موذور وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأغسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخادمي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم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 أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من فل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهِ وَالعَذَابَ الْأَلِيمٌ وَنَبْعِهِمَا ضِيفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجْلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِأُولَاهِ مِنْ عَلِيمٍ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 قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجّوهم أجمعين إن لم نجّوهم أجمعين إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ إِيمَانٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُغْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تنفتن عينيك إذا ما متعنا به أسواكا منهم ولا تحسن عليهم ولا تحسن عليهم واطبق جناحك للمؤمنين فقل إني أنا النبي الرغبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرأة معطين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين أصدع بما تبنه وأعرض عن المسركين إنا كفيتك المستهدئين الذين يجعلون معقعا إلى من آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيب صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين